يجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم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 وَيَحْدِي إلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزْذِقَ تُمْ كُلَّ مُزْذِقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ